ديننا ديننا السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لقاء جديد وهذا ديننا مع فضيل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وقضية مهمة جدا جعلت الشحناء والبغضاء تصير في المجتمع المسلم لما تخلفوا عن إعلاء هذه القضية في قلوبهم ألا وهي قضية حب الخير للمسلم بل جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه النهاردة الحقيقة يمكن لما يجد المسلم نعمة على أخيه المسلم إلا من رحم الله تشعر شيء من الغضاضة الداخلية والتحاسد والبغضاء والشحناء بل وتمني زوال هذه النعمة ده حصل ليه ده اللي حنشوفه مع فضلة الشيخ حازم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اكرمك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين الحقيقة ان اللافت للنظر في هذه الفكرة هي هو مسألة الشرطية شرط انها شرط يعني انا اعلم ان يوصيني الاسلام ان تكون علاقتي بالله ممتازة علاقتي برسول الله ممتازة علاقتي بالقرآن ممتازة علاقتي بالاخرة ممتازة اتعلق بها انما ان يحولني الاسلام الى علاقتي بالبشر العاديين اللي زي زيهم او لعلهم ادنى مني مرتبة في الايمان او اعلى او متساويين انما يحولني الاسلام الى أنهم شرط في إيماني دي مسألة لم يطرح منهج آخر إحنا دينا شايفين هو نرى ربما المناهج الأرضية شرقا وغربا وما إليها إنما الإسلام ماذا يقول يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه طب لا يؤمن أحدكم من أريد أن أؤمن تمنعني صفة الإيمان إن لم أحب لهذا ما أحب لنفسي دي مسألة طب ليه فيتحول المؤمن إلى أنه إن وجد نفسه ليس قادرا على هذا إنه يحاول فعلا أن يحققه لأنه مش قادر يعني مش قادر يدخل إلى الإيمان إلا إذا حقق هذا فعلا في نفسه فإذا فعل هذا يفاجأ بأن الإسلام يرفعه درجة أعلى ويقول له ويؤثرون على أنفسهم أوه. انت تحب لأخيك ما تحب لنفسك لا فضل أخاك على نفسك خليه بالنسبة لك أفضل قدمه لدرجة أعلى درجة أعلى نعم. يؤثرون على أنفسهم يفضلون غيرهم على أنفسهم نعم. طيب هاوصل لغاية فين كده انت واخدني إلى أعلى شيء فشيء حتى إذا وصل إلى قوله مثلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص يعني ليس ايثارا على نفسي فقط بل ايثار في ساعة الاحتياج مش ايثار وانا مستغني يعني انا معايا دلوقتي وفضلتك ماش انا معايا انما ده اثرك على نفسي وانا في حالة ازمة احتياج نعم شديد انا نعم. داخل من الباب بقولك اتفضل تريد اتفضل انت كل منا يؤثر صاحبه لكن عندما احتاج تصبح شربة الماء حياة وفقد شربة الماء ربما فقد للحياة موت نعم. فكوني اوثرك بشربة الماء معنى ذلك انني ضيعت نفسي بالمقاييس الدارجة ثم يقول الله تبارك وتعالى وهو يرفع ايضا من هذا الخلق وانظر كيف يظل الاسلام يرفع في هذا الخلق الى منتهى انه لا يقول انهم يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة فقط يقول ويطعمون الطعام على حبه يعني برغم حبهم للطعام والحب هنا ليس حب الشهوة انما هو حب الاحتياج هيموتوا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرير فنحن اذا امام منهج يظل يرفع في هذه الصفة رويدا, رويدا رويدا رويدا رويدا حتى ما يبقى لك أن تؤثر نفسك بشيء عن الناس أن تخص نفسك بشيء زياد عن الناس يعني كأنك لا ترى نفسك يوسي الحاسب ولذلك قال العلماء من ذاق طعم نفسه هلك أول ما تحس بنفسك خلاص بمجرد, بمجرد أن تشعر بنفسك خلاص هلكت إنما أن تشعر أنه ولذلك المتواضع هو لا يرى أنه كبير ويتواضع هو مش واخد باله هو في واقع الأمر يباشر حياته العادية ولا يشعر بأنه ينزل للناس فيقول الناس عنه متواضع هو مش واخد باله أنه متواضع فنحن إذن أمام عمل يطه يعني مش بس يطهر النفس ده يغسلها من أشياء كثيرة من ضمنها الحسد الحسد ما هو الحسد ومن ضمنها العين ما هي العين في فرق الحسد هو تمني شوف تمني لمرض نفسي تمني زوال النعمة عن الغير يا دي المصيبة أن أتمنى أن تزول النعمة عن غيري إلى هذه الدرجة تمني معناه أن القلب قد انطوى على شوق شديد أن تزول النعمة عن هذا الشخص لكني إذا لم أتعمد هذا فقد يكون القلب فيه هذا ولكني لا اتمناه حقيقة أنا أدفعه فهذا مثلا. هو العين لا. أنني أرى شيء فقول يا, يا خبر يا... وأنا ما عنديش الكلام ده وهو عنده مجرد حركة القلب وقل... وربما نحن في عصر طبيا ثبت أن الد... الدماء تتسمم وتتلوث بهذه الأفكار السيئة وأن العين تخرج منها جزيئات تسمم وأن حتى الأطفال الصغار الممرضة والخادمة إذا كرهت الطفل الصغير فإنه يخرج من عينها ما ما يسمم جسده وما يفسد جسده وإلى طعامه ما يسمم الطعام الله معنى كده أن العلم الحديث الطب الحديث أثبت أن الحب الصادق له أثره هو اللي بيخلي المية بالهنا والشفى مم. ويخلي الطعام بالهنا والشفه وبيخلي العين تنظر برحمة بالهنا والشفه وانه اذا سحب الحب وجاء مكانه الغيظ ولذلك نشروا طي... ان جزيئات المية الماء اذا امسكت جزيء الماء وقرأت عليه القران أو, تك... او او او قلت كلاما طيبا يكون مختلفا عما اذا كنت تعطيه لانسان بالسم كما يقولون بالسم الهاري نعم بالسم الهاري إذا ما كان يقوله سلفنا مش س... مش بالضرورة السلف الصالح وإنما البشر من إنه ده بالهانة والشفى وده بالسم الهاري كانوا يقصدون شيئا أثبته الطب الحديث فعلا ما هو الشيء الذي يدخل هذا أو يخرجه من القلب من العين؟ من الأطعمة والأشربة هو هذا الحب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك أن تشعر م. بأنك تتمنى له أن يكون كذا م. ولذلك عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تظهر شماتة في أخيك لا تظهر الشماتة في أخيك يعني ما تباج ففيعافيه في الله ويبتليك م. هذا الامر يجعل الانسان يشعر في من حوله كما انه ذئب يريد ان يفتك بالخيارات الموجودة عنده نعم. يا اخي الكريم من تحلى بهذه الصفة اغتسل تلقائيا وتطهر من هذه الامراض من الحسد ومن العين ومن الفساد ومن حب الدنيا بل انني والله احيانا اريد الدعاء أريد الدعاء بشيء مهم، فيعطيني الإسلام يقول لي إيه رأيك بدل الدعاء أعطيك الإجابة مباشرة، بدل أن أعطيك الدعاء أعطيك الإجابة. اللي هي الحديث المعروف اللي نعم. هو إنه من سأل الله عز وجل لأخيه بظاهر الغيب من دعا لأخيه بظاهر الغيب. ملك ولا كمثله. قال له الملك مبشرا له ولك بمثل. نعم. يعني هذه دعوتك له. طلبك له لك أنت إجابة الإسلام يعلم الناس الإنسان صفة أنه أحب الناس فجيت أنا مثلا أريد أن أدعو لنفسي بان بأن يفرج الله كربي فأقول سيستجيب الله ولكن ربما لذنوبي لا يستجيب الله فأقول اللهم فرج كرب أخي خلاص ما هو فالملك يقول لي ابشر الله عز وجل يعطيك مثله ويفرج كربك واذكر انني في رمضان في العام الماضي دعوت وانا يعني لكن فعلا دعوت وفوجئت تحقق اجابه تحقق اجابه دعاء غريب جدا الحقيقة انا لا اخفي عليك رأيته يتغير في ساعتين اثنتين فقط وانا مش مصدق شيء مما لا يتغير يعني يعني لو يعني لو استجيب الدعاء يتغير عبر مثلا شهر او شهرين انما في ساعتين تراه يعني مثلا ترى شيئا اسود يبيض مثلا يعني. وتراه هكذا امامك فاذا الدعاء لاخيك بظهر الغيب هو غرس للمحبة يعني. من يدعو ولذلك لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يوم من الأيام وقد أصابه في جلده شيء من من البرص والبقع وكان رجلا أبيض وضيء الوجه جميلا وكان يتوضأ فرأاه بعض الناس ممن ربما يشتاق إلى بياض البشرة نسيت إلى اليوم إلى جلد مخبأة أي نعم <تصفيق> قال على ما يقتل أحدكم أخاه فقال على ما يقتل أحدكم أخاه نعم. إزاي تشوف حاجة حلوة في أخوك فأنا لا أقول لك إنك حسود تمنيت أن تزول عنه النعمة لكن تركت لعينك أن تنبهر بما عنده وهو, وهو وما ليس عندك ولم تقل إن هذه مشيئة الله الذي يوزع الأرزاق ويقسمها ألا أرجعت الأمر لله فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فحينئذ يهدأ قلبك وتستقر نفسك وتقر عينك ويبقى باب بينك وبينه فضل من الله أستاذ حاجم طيب منين بيجي ده يعني احنا النهاردة كلام طيب كلام جميل وبنتكلم عن إيمان وحاجة بتقول حاجة خطيرة جدا ان الإسلام بيرتقي بينما مسألة إيمان إلى مسألة إيثار إلى مسألة الإيثار مع أزمة اللي بنرا في واقع الناس الآن مغاير تماما يعني, يعني احنا نشعر انه ال, ال, ال مسألة الحب للأخيك المسلم دي بقت عملة نادرة للغاية في المجتمع المسلم نعم هذا أمر مع شديد الأسف أصبح الجيل السابق يورثه للجيل مش يورثه يدرسه للجيل القادم. نعم فمثلا يأتي ولد من المدرسة ويقول لأمه أنا زميلي عنده كذا إما في الدراسة وإما في شأنه الخاص فقد تقول له الأم على ايه يعني ليه سبحان الله اهو يلا او تقول له طب من لازم تكون زي وام اخرى راشدة يرجع يقول لها فلان جاب كذا أو, او حصل على الشيء الفلاني تقول له ما شاء الله ربنا يسعد يا رب ما الذي حدث الام الاولى درست لولدها البغضاء والام الثانية درست لولدها الحب عرفته ما شاء الله صحيح اشترى الشيء الفلاني نا. او احرز الدرجة المعنيه يا ربي يكرمه يا رب وتظل تعطي وقتا دقيقتين ثلاثة 4 خمسة يوم كامل نا. فرحانه لزميل ابنها نا. فيتعلم الابن ان يكون طيب نا. طيبا نا. تاني يوم ممكن تقول له جد حيلك بقى عشان تبقى زيه ما شاء الله وهاتوا نعمل له حفله وكذا ولكن وت... الام الاولى تقول اعوذ بالله بقى هو يطلع الاول وانت لقى ليه بقى ان شاء الله هو يجيب كذا وانت لقى يعني استاذ حالك ترى ان التربية الايمانية في البيت لها دخل في في هذا الموضوع ولا هي حاجة فطرية عند الانسان مسألة انه بحب الـ الـ الغير تلقائيا من نفسه ولا الاسلام له دور في مسألة انه بيفعل ده عند المسلم من خلال وقائع القرآن والسنة يمكن نتساؤلات كثيرة سوف نجيب عنها بعد هذا الفاصل تبقوا معنا هذا ديننا سلام عليكم ورحمة الله طرحنا على الأستاذ حازم بالفاصل مجموعة من التساؤلات التقاطا من فكرة تربية أم عودت ابنها على الحب وأخرى الزرعت في قلب ولدها البغضاء فسألنا الأستاذ حازم يعني هل التربية الإيمانية مهمة جدا في البيت وهل مسألة حب الآخر دي حاجة فطرية بتتنمى ولا يعني يعني كيف ينظر المسلم لهذه القضية من منظور ايماني الحقيقة ان الرد على هذا في مسألة في منتهى الخطور الرد عن هذا السؤال على هذا السؤال ليه بقى لانها تستدعي قضية كبيرة جدا الله تعالى خلق البشر من اجل ان تعمر الدنيا فركب فيهم بعض الصفات لن تعمر الدنيا الا بهذه الصفات من ضمن هذه الصفات وأحضرت الأنفس الشح إن الأصل إن الإنسان عايز لنفسه يفضل نفسه يؤثر نفسه يريد أن يحقق يرى نفسه لأن هذه الطاقة مطلوبة منه ليحقق في الدنيا شغله عماره ويشتغل لكن مثل أي صفة مركبة في الإنسان لو ترك الإنسان لها أصبحت سببا من أسباب الفساد أنت عارف أن الملائكة لما شافت الصفات دي في البشر قالوا دول اللي يقتلوا بعض هتجعلوا فيها ما يفسدوا فيها ويسفكوا الدماء ليه لأنه لما داي حب نفسه داي حب نفسه داي حب نفسه بقت معرك نعم ولكي أبين أكثر الناس تحب النساء فإذا ما أراد هذه وهذه وهذه وهذه ستكون النتيجة انه تحصل مشاكل معارك تقوم بسبب حب المرأة وتحب المال يبا اذا حب النساء حب المال حب حب حب, حب, حب وهكذا فأحضرت الأنفس الشح طب ما هو العلاج حتى لا تفسد الدنيا بسبب هذه الصفات الضرورية ولكي كي أضرب لحضرائك مثلا الناس علشان تسافر محتاجة سيارة عشان تطلع طرق ومحتاجة طائرات طب السيارة دي مصنعة ليه عشان تمشي طيارة مع مصنعة عشان تطير نعم المركب علشان تبحر نعم طب انا ازاي اصنع السيارة وفيها حاجة توقفها اذا كانت هي معمولة عشان تمشي بحط لها فرامل ليه ليه بصنع فرامل في السيارة السيارة المفروض اعملها عشان تمشي اه لانه واسطها مش هتمشي عمال على بطال ده لابد انها تمشي عشان توصلني من القاهرة الإسكندرية الأسوانتو عبر أوروبا أروح أي مكان لكن لابد من تنظيم للسير عن طريق الفرامل نعم. فالله جعل الشرع تنظيما للشهوة فقال لي أحضرت الأنفس الشح أنتوا بتحبوا نفسكوا هتفضلوا تحبوا نفسكوا لأنها مهمة ولكن الشرع أني أركب ما يكبح الجماع. نعم لأنظم لك هذا فركب فينا مسألة أن نعلم أني إذ أحب لأحب نفسي فإني أحب الخير المحضر لي في الآخرة وسأضرب مثلا مهما جدا فمر ولدين في الجنينة البيت بيتخنقوا مع بعض بيدرابوا بعض بالبنيات دم نازل من العين ومن الأنف والاثنين شداد على بعض واحد بيتفرج عليهم في من الشباك. وفجأة لقى ولد منهم اللي كان اعنف بدأ يبطل ضرب ويقول له الله يسامحك انا مش هضربك اضربني زي ما انت عايز فالرجل قال ايه الايه ده كان نازل فيه ضرب دلوقتي فالتفت هذا المشاهد الى الشباك فادرك ان والد الطفلين قد اطل من الشباك واحد من الطفلين شافه التاني ما شافوش والتاني ما شافوش فبدا الولد مش يعامل اخوه اللي بيضربه يعامل ابوه اللي بينظر اليه آه. فتغير حاله وتحقق ايه بقى قال اتحمل لكم ثلاثة في سبيل ان العلقه اللي الاب هيضربها يضربها لاخويا ما يضربنيش انا فلو احببت الخير لنفسك فان الله قد اعد لك ولكن في الاخره فاصبر نعم. الان واعطي نعم. لذلك يصبح الانسان حينئذ اذا كان يحب نفسه الا انه يحب اخوانه لانهم طريقه الى الطريقه بل إن الله تعالى لكي يكرس هذا في نفوس البشر ماذا قال أنا اشتغل طول عمري أصلي وصوم وزكي الحد ما في الاخر الحمد لله يا رب ومزيد يا رب زحزحت عن النار وادخلت الجنة بالعفية كما يقولون فاذا قال لي الاسلام ان اهل الايمان في الجنة يكونون اخوانا على سرر متقابلين طب على سرر متقابلين ازاي انا زحزحت وادخلت الجنة واخي الذي كنت احبه دخل الفردوس الاعلى فقال المفسرون يرفع الله الأقل منهما إلى مرتبة الأعلى حتى يكونا معا إخوانا على صور المتقابلين الله يعني أنا لما أخدم أخوي ده في الله ويفضل أحبه ويحبني يمكن هو الذي يرفعني الله بسببه من أقل درجة لأعلى درجة لا ده أنا هاعد أشتغل معه هدايا وزيارات وحب وبسمات وعطاء ده فرصتي فالإسلام غرس أنك إن أردت الخير لنفسك فطريقك هو أخوك في الله وده اللي عمله الأنصار يا سيد حزب مع المهاجرين يعني ده اللي عمله الأنصار مع المهاجرين آه ده نعم. ده ده نعم الأنصار نعم. مع المهاجرين طبعا نعم. لا شك أنهم ولكن هذا بقى يحصل مع في فيه بقى إيه بعد شوية حب صادق بقى آه. تجد إنسان يفني نفسه في سبيل أخيه يفني نفسه لدرجة أنه يريد من أخيه أن يكون يعني عايز يفضل أخوه على نفسه وده اللي عمله سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عبد سعد واللي عمله البراء بن مالك مع نا. أنس نا. البراء بن مالك لقى خطاف نازل من, من من حصن الفرس الفرس قوة عزمة خطاف محمي بالنار مولع يرموه بسرعة ييجي في ملابس أنس ورفعه الخطاف إلى أعلى كان هيتخطف خلاص ف البراء ابن مالك أسرع مسرعا وتعلق بالخطاف وهو مشوي يده بتتشوي وظل يعالجه حتى خلص انس وسقط وسقط معه البراء وإذا بهم ينظرون في يد البراء فإذا بهم يعني معذرة لهذه الصورة إذا به كف من العظم لا لحم فيه لأنه اللحم الخطاف المتقد أخذ لحم بقى عبارة عن هيكل عظمي لا لحم فيه ما الذي جعل البراء يفعل هذا في ليه عشان ايه عكرم ابن ابي جهل الصحابي الجليل اللي كان ابوه عدوه للإسلام وهو عاد الإسلام ما الذي جعله عند الموت نفسه يشرب شربة مية ولكنه سمع سمع مسلما يقول اه عطشان الحقوني فقال والدول اذهبوا به بش إليه بشربة الماء فانه احوجوا اليها مني فراحت شربه الماء كان اذهقت روحه يكرمه ومات او استشهد يعني يعني يعني شربه الماء دي دفع فيها حياته في سبيل حبه لاخيه فبيحصل ان الصفه بتتركب في الانسان وتتملك تملكا حقيقيا فولذلك يصل الامر الى درجة ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الايمان وفي الرواية وجد بهن بهن حلاوة الإيمان, الإيمان أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله لا يحبه إلا لله يحب و, و, و, و, و, و روابط الإيمان فيها التوحيد روابط الإيمان فيها الرسول روابط الإيمان فيها وفيها فلما يتقال لي أشد روابط الإيمان لا ماذا وقبوا أهلا نعم. الخبط جاي جامد يبقى تقصد حضرتك أستاذ حازم أنه يعني هذه الصفة التي تتملك الإنسان بهذا المعنى العالي اللي شفناه في قصة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه بتؤثر بتصرفات الإنسان بهذا آه يعني صارت كأي صفة نعم كحب الدنيا كان الإنسان زمان يحب الدنيا ثم الإسلام أصلحه وأصبح يتعلق بالآخرة فأصبح لا يهتم كثيرا بأن يأخذ من الدنيا بل بأن يعطيه نعم. تأثرت تصرفاته، فكذلك هو كان يحب نفسه فلما أدرك أن حبه لأخيه رأس مال له للجنة وللارتفاع في درجات الجنة انطبع بهذه الصفة تماما خلاص انطبعت عليه لأصبحت بالنسبة له يؤثر الآخرين ويعطيهم ويغدق ويكرم وليس عنده شح وليس عنده حسد وليس عنده بغضاء وليس والمسلم بهذه الصورة لا غشة والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا صراحة قال أهل الجنة كل تقي يعني ايه كل تقي قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان سهل نفهمها مخموم القلب يعني بنخمه يعني ولا يعني ايه مخموم القلب قال التقي النقي الذي لا غل فيه ولا لا غل فيه ولا حقد ولا حسد وفي بعض الروايات ولا غشة لا غل فيه ولا غشة ولا بغضاء ولا حسد ايه قلب مفعم بالحب للآخرين ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد شيئا حتى بسيط حتى بسيط وقع فيه واحد من الناس، فإنه يكرمه. نحن إذن أمام شخص كان شحيحا ضنينا غاشا غانا، ثم أصلحه الدين فأصبح يعطي كل الناس، ويحب الناس، ويحب أكثر من نفسه، فتطهر من الغ مش تطهر من الغش والحسد بس أصبح أمينا على مصالح الناس، نعم. أموال الناس في أمان عنده. عواطف الناس في امان احنا بنسمع النهاردة وانا اعرف ان حضرتك من المهتمين بمثل هذا بنسمع عن واحد ربما يدخل في مشكلة بين زوج وزوجة بصفته جارهم ولا حاجة زي كده فيفسد بينهما لانه اعجبته الزوجة ويريده ان يتزوجها بعد زوجها لا. وربما بعض المسائل الشهيرة التي نشرت في احدى الصحف منذ ايام تقول هذا فأصبح أنا النهاردة أصبحت سأعيش بين ذئاب زوج وزوجة يختلفوا يروحوا لواحد يروح الواحد عشان يصلح بينهم يروح مبوازهم حتى يتزوج بزوجته اذا طلقها هذه أذ... هذا الامر لا يصلحه الا دين دخل في القلب فاحتله وعرف الانسان انه مكلف بان يكون شفيقا رؤوفا طيبا محبا للخير للناس مغدقا عليهم فمن قال انني لن اكون هكذا اقدرش اكون كده خلل اخويا مساحة في قلبي بقى خلي دخون جعل لاخي مساحه كبيره في قلبه خلله هو الأصل نعم يعني انني اذا قتلت دونه فانا شهيد نعم وعلى فكره دي قاعده فقهيه دنيايا دنيا ودنياك عندي انا دين يعني انا لو عملت لاكسب انا مال دي دنيا لو عملت لي اهيئ لك فرصة كسب فقد فهو دي. دين سبحان الله, سبحان الله بقى انا اسعى ان انا اجيب لنفسي فرصة عمل جزاك الله خيرا ده كسب على المعاش وان شاء الله لك اجر لكنه عمل للدنيا انما لو جبت لواحد فرصة شغل من بطالة يبقى بالنسبة له دين الاسلام جعل سعي على معاش دنيا ولها اجر وسعي على معاش اخي دي الله أكبر. شيء خطير يعني مش جعل له مساحة ده جعلني اعيش لخير الناس نعم جعلني ايو شوف حضرتك في في في لقاء من هذه اللقاءات قلت لي حكاية انه ايمان بات شبعان وجاره الى جواني جائع وهو يعلم نعم انا بعد ما روحت قلت سبحان الله ده ايما اهل قرية بحلهم مش بس جاروا جاروا ايما اهل قرية باتوا وفيهم امرؤ وفيهم امرؤ واحد جائع وما فيهاش وهم يعلمون الرواية دي ما فيهاش وهم يعلمون نعم. أيما أهل قرية باتوا وفيهم امرؤ واحد جائع فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. مين هيفضلوا بعد كده قلب يقدر ياكل وغيره شبعان لذلك قلب المسلم يشعر بحب بالغ لغير المسلمين نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام أنا, بش أنا عايز أقول حتى مش المسلمين فقط حتى نعم. غير المسلمين نعم. أسرى نعم. يعني الأسير اللي هو كان كافر وبيحربني وأنا أسرته لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال أكرموا أسراكم نعم. يقول فجعل الرجل يأخذ طعامه فيعطيه لأسيره ويبيت طاويا بغير طعام دين يا أستاذ دين نعم. دين خ... خأخرج أمة ما خرج للبشر مثلها نعم جز الله خيرا فضيلة الشيخ حازم على هذا الطرح الطيب أيها الأخذ والأحباب واحد راجل ماشي في طريق ينزل عليه ملك يقوله الى اين تريد يقول نريح مكان فلاني تعمل ايه ازور اخويا في الله في بينه بينك مصلحة قال له لا غير اني احبه في الله فقال افشى فاني رسول الله اليك اخبرك او اعلمك بان الله احبك كما احببته فيه ده دين كما قال فضيل الشيخ حازم عشان كده تدعزين نرجع تاني نحب بعض ونؤثر بعض ونجعل مساحات الحب في قلوبنا كبيرة جزا الله بفضيل الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل خيرا على هذا الطرح أيها الإخوة الأحباب دين يجعل دخولك الجنة مرتبط بأن ترى نفسك كما فعل رجل لا نعرفه لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنه أنه كان يسير على طريق فأرصد الله على مدرجته ملكا فسأله إلى أين تريد قال أزور أخا لي في هذه القرية قال هل لك من نعمة تربها علي في بينك مصلحة بيزنس بالمفهوم المعاصر بتاعنا قال له لا غير أني أحبه في الله هذه المساحة المفعمة من الحب جعلت الملك يقول له أبشر فإني رسول الله اليك أعلمك أن الله يحبك كما احببته فيه فلنحب ولنتواصل بهذا الحب ولنملأ حياتنا بحب الآخرين ولا نرى أنفسنا ونؤثر الناس حتى نصل إلى هذه الدرجة التي وصل إليها عكرمة ابن أبي جهل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على وعد بلقاء جديد هذا ديننا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا ديننا دين